بسم الله الرحمن الرحيم يسر مؤسسه صدى ابن الخطاب للانتاج والتوزيع ان تقدم لكم محاضره بعنوان تزكيه النفس لفضيله الشيخ سلطان العوي نسال الله عز وجل ان ينفعنا بهذه المحاضره بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم اني اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا جميعا في هذا اللقاء وان يجزي خيرا كل من تسبب في مثل هذه اللقاءات التي تاتي والامه الاسلاميه بحاجه ماسه الى امور كثيره منها استعلاء الايمان وعلو الهمم واحسان الظن بالله تبارك وتعالى ولا شك ان كثيرا من اخواننا المسلمين لا يروق لهم الحديث هذه الايام الا عن الاحداث التي يلقاها اخوه لنا في الله عز وجل في فلسطين وغيرها والحديث عن الاحداث لا ينتهي ولكن ايها الاخوه يجب علينا ان نستثمر كل حدث يمر بالامه وان نحول المصائب والنقم الى حسنات وان نستثمر الاحداث لصالح وهذا امر لا يتفطن له كثير من الناس لان الناس لا ياخذون الا بالظواهر اكثر الناس يعتنون بمظاهر الاشياء ولا يعتنون ببواطنها وفي هذا يقول ابن القيم في النونيه والناس اكثرهم فاهل ظواهر تبدو لهم ليسوا باهل معاني ولكن نعلم ايها الاخوه ان ما تعيشه الامه لن يرفعه الله عز وجل الا بعباده المؤمنين والنصر لا يكون الا على ايدي اهل الايمان لا على ايدي المنافقين ولا على ايدي المخلطين ولا على ايدي اصحاب الشعارات الجاهليه ولا على ايدي اهل الولاءات لغير الله عز وجل فاذا علمنا هذا صار تركيزنا على ما يرفع الايمان اكثر من تركيزنا على متابعه الاحداث وإن كان معرفة الأحداث أمرا مطلوبا لكن التركيز أيها الأخوة على هذه المعاني العظيمة وقد فوجئت في الحقيقة بالعنوان قبل أيام وهو من وضع يعني الأخ الشيخ فهد وضع العنوان دون الرجوع إلي وقد أعطيته الصلاحية قبل ذلك لكن في الحقيقة عز علي أن أتكلم في موضوع لا يكفيه مثل هذا اللقاء عز علي أن أتحدث عن موضوع الأمة بحاجة جدا كبيره جدا الى ان يطرح على جميع الاصعده والمستويات فكيف اتحدث عن تزكيه النفس وانا لا املك الا مثل هذا اللقاء فقط ولذلك يحتار المتحدث عن مثل هذه المواضيع كيف يبدا وفيما يتحدث وكيف ينتهي لا سيما وقد اشار الشيخ عامر حفظه الله قبل قليل الى اهميه التزكيه وهذا ظاهر في سوره الشمس والشمس هذه الايه العظيمه المخلوق العظيم وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالفهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها هذه الاقسامات من اجل ان يقول الله عز وجل لنا ان الفلاح في من زكى نفسه وان الخساره والخيبه لمن دس هذه النفس والتدسية هي الثغطية يعني دساها غطاها فأهملها فلم تفلح ولم تزب كثير من الإخوة الذين يعتنون بالعلم الشرعي يلحظون حين طلبهم للعلم أنهم لا يتأثرون كثيرا بالعلم الذي يتعلمون مع أن العلم هو مصدر زكاء النفس السبب في هذا أيها الإخوة هو عدم وجود المعلم القدوه مع الاسف الا في اندر الناذر في المجتمعات الاسلاميه صار احدنا ينظر الى صاحب ويقتدي احدنا باخيه ولا ينتبه الى جوانب القصور عند صاحبه الذي اقتدى به ونحن نقولها ايها الاخوه بكل صراحه اننا يندر ان يوجد فينا اناس يحولون العلم الى عمل بمعنى انك اذا اقتديت به وصاحبته وعرفت سيرته انك تتمثل العلم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى قول الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منه يتلو عليهم اياته وايش ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمه تعليم الكتاب يعني القران والحكمه وهنا معناها السنه فصل الله عز وجل بين التعليم وبين التزكيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقران الى الصحابه رضي الله عنهم فظهرت نماذج من اعجب النماذج التي يعني ممكن ان توجد على وجه الارض من جهه تاثير القران في هذه النفوس مع ان القران لم يكتمل خذ على سبيل المثال الصحابه الذين ضحوا بانفسهم في سبيل الله في بدر واحد كان القران لم ينزل كله باقي سنوات كثيره نزل فيها القران المدني يعني القران ما اكتمل هي ايات ربما ايات قليله كانوا يتدبرونها وتؤثر فيهم واليوم القران كامل بين ايدين اليوم اكملت لكم دينك واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا القران الان كامل وخدم كتاب الله تبارك وتعالى خدمه عظيمه بكلام المفسرين ولم يزل المفسرون يفسرون القران ويذكرون فوائده فالمفروض ان يكون تاثير القران ايضا كبيرا علينا نحن جيل هذا القرن فلماذا لم يحصل التاثير لاننا اعتنينا بقوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمه ولم نعتني بقوله ويذكي التزكيه ايها الاخوه الصحابه رضي الله عنهم كانوا يزكون على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك امر التزكيه مشروع وليس كلمه مشروع كبير والحديث عنه صعب انتقاء بعض المواضع من مشروع التزكيه للحديث عنه ايضا صعب يحتار المتحدث كيف ينتقي هل يتكلم عن معنى التزكيه ونقصها في مجتمعاتنا هل يتحدث عن تاثير العقيده والتوحيد في تزكيه النفس وهذا باب واسع وقد تتبعت سابقا بعض كلام شيخ الاسلام رحمه الله فيما يتعلق بعلاقه الاسماء والصفات لتزكيه النفوس فوجدت عجبا ونقولات كثيره جدا مؤثره لان الرجل رحمه الله كان يعيش هذا العلم عملا ويعيشه في قلبه بينما اكثر الشباب اليوم الذين يدرسون مثلا العقيده تسال مثلا عن الاسماء الصفات ما الفرق بين التحريف والتمثيل ما الفرق بين يجيبك لكن يندر ان تجد احدا يعتني باثر دراسه هذه العقيده على نفسه وتزكيه نفسه ولو سالتكم سؤالا عارضا ولا اريد به احراج احد لكن يبين صحه ما اقول ولتعلموا ما أردت بيانه لأني ربما ما استطعت أن أبين ما في نفسي بالعبارة التي تصل إلى مسامع الجميع فيفهم مراد قل ما يمر عليك يا أخي الكريم أسبوع أو أسبوعان أو قريبا من ذلك إلا وتسمع إماما من الأئمة يقرأ أواخر سورة الحشر وتسمعه يقول هو الله الذي لا إله إلاه الملك القدوس السلام والسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر اسماء الله عز وجل هذه الاسماء قبل ان نقول نتاثر او ما نتاثر هل تعرف معاني هذه الاسماء ما معنى المهيمن اجزم اني لو سالت في كثير من المواضع التي يوجد فيها كثير من اهل الصلاه انه ربما يكون اكثرهم لا يعرفون معنى المهيمن السبب فيه نقص نقص في التوجه للفهم لان العلم وسيلته للفهم ومن الذي يدرك معنى العلم واهميته هو الذي يريد ان يدرك ويفهم فلا يستطيع لان العلم ليس عند ما معنى المهيمن ربما قال كثيرا من السامعين لان كثيرا من الاخوه مع الاسف يعني يسمع الكلمه وربما يتسرع في فهمها وفي تفسيرها دون الرجوع الى كلام اهل العلم فيقول المهيمن من الهيمنه وهي السيطره مع أن المعنى بعيد عن هذا لماذا كان المعنى الصحيح غائباً عن أذهان كثيرين؟ ويمكن الآن كثير من الأخوة سيشتغل الآن ما معنى المهيمة لن أقول معنى المهيمة لأني أريد أيها الأخوة أن تشعروا بقدر النقص الذي نعيش حتى نعلم لماذا النفوس لا تزكو إلا نادراً وإذا زكت لا يستمر هذا الزكاء إلا في أحوال قليلة إن تزكية النفس أيها الأخوة والوصول إلى هذه المعنى المنزله العظيمه معناها ان يكون الانسان قد وصل الى مقام الاحسان وسياتي ما يدل على صحه هذا الكلام لان النبي صلى الله عليه وسلم فسر التزكيه بالاحسان في بعض الاحاديث وهذه المقدمه فقط ايها الاخوه اريد ان اشعرك واذكر نفسي بان موضوع التزكيه مشروع كبير الحديث عنه ذو جوانب متعدده له جانب اعتقادي وجانب عبادي وجانب خلقي وكل هذه الجوانب تحتاج إلى في الحقيقة دروس كثيرة جدا ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خلال عيشه ثلاثا وعشرين سنة مع أصحابه مثل قضية التزكير فلا يمكن أن تترجم سيرة قدرها ثلاثة وعشرون عاما في كلمات قليلة أو في مقالا او في كثير ولذلك ايها الاخوه الحديث عن التزكيه يتجزا ويتبعض وايضا التزكيه درجات يعني لا يعني اننا اذا لم نصل الى المرحله التي نرجوها وان نعيش فعلا مرتبه الاحسان ان نعبد الله كاننا نراه فان لم نكن نراه فانه يرانا اذا ما كنا نستطيع الوصول الى هذه المنزله فان دونها منازل فيه منازل كثيره جدا تحت هذه المنزله وعلى قدر اهل العزم تاتي العزائم وكل بحسب همته وعزيمته منا من يكفيه القليل ومنا من يصل الى ما هو اعلى وهكذا ولكل درجات مما عملوا لكننا سنذكر بعض الخلاصات حول موضوع التزكيه التزكيه باختصار المقصود بها جعل الشيء زكيا والا فهي اصلا من زكى يعني نما وطهر والتزكيه في اللغه هي النماء والطهارة والبركة ولذلك الزكاة التي هي الركن الثالث من اركان الاسلام يقول في معناها انها الطهاره والبركه والنماء الى اخره شيخ الاسلام رحمه الله يقول التزكيه جعل الشيء زكيا اما في ذاته او في الاعتقاد والخبر يعني اما في ذاته طبعا لا اريد الدخول في التفاصيل التعريفيه لان شيخ الاسلام مستوى الشيخ الاسلام رحمه الله العلمي عالي جدا والذي لا يتعامل مع كتب شيخ الاسلام قد يعني يجد صعوبه في كثير من الاحوال حتى يفهم مراد الشيخ ولذلك يعني انصح يعني وين كان هذا ينبغي ان يكون في اخر المحاضره او الكلمه انصح بالعنايه بكتب شيخ الاسلام ابن القيم اكثر من شيخ الاسلام بن تيميه لا سيما في باب التزكيه شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله هو هو شيخ ابن القيم وابن القيم ثمره من ثمرات ابن تيميه ويجب الا ننسى ايها الاخوه هذا الفضل ابن القيم على ما عنده من الخير والاحسان انما هو ثمره من ثمرات الامام شيخ الاسلام بن تيميه ابن القيم كان ضاللا حتى في العقيد قبل ان يلتقي بالشيخ كان صوفيا ولا يعتني بالعلوم الشرعيه على الطريقه الصحيحه حتى لقي شيخ الاسلام تقول من وين اتيت بهذا الكلام من النونيه نفسه ابن القيم رحمه الله يقول عن شيخه ابن تيميه رحمه الله في ابيات رائعه يبين فيها مدى تاثره بهذا الشيخ يا قومي والله العظيم نصيحه من مشفق واخلكم معوان جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاحل لي الإله بفضله من ليس يجزيه يدي ولساني فتنئت من أرض حرانه فيا اهلا بمن قد جاء من حراني فالله يجزيه الذي هو اهله من جنه المأوى مع الرضوان اعتراف بانه ما عرف العقيده السلفيه والتوحيد الخالص الا من ابن تيميه لكن الله عز وجل ياتي فضله من يشاء اسلوب ابن القيم في العرض وتقسيماته وقدرته على البيان في بعض المسائل لا شك انه قد يفوق شيخ الاسلام من جهه التسهيل اما مستوى شيخ الاسلام فهو مستوى عالي جدا يعني شيخ الاسلام حتى في المذاهب مع انه ليس يعني متمذهبا وإن كان في البداية مذهب على المذهب الحنبلي لكن حتى في مذهب المخالفين وغير الحنابلة كان يجيد المذهب أكثر منه وقد نقل عن بعض الشافعية أنهم ناظروا ولما جاءت المناظرة كل إنسان اعتذر قال اذهب بنت والثاني يقول اذهب بنت لا يريد أن يتورط مع ابن تيمين مع أنه ليس شافعية حتى استقر الأمر على أحدهم وقيل في بعض نواية أنها بن دقيق العين اسأل عد من هو بن دقيق العين عالم الدنيا المحدث الكبير فلما جاء الى شيخ الاسلام ما لبث الا قليلا وجاءه يبتسم قالوا ما لك قال انا كماء سكب من اناء لا طم الموج البحر تورطتني يقول مع شيخ الاسلام فابن تيميه رحمه الله لا ينقص من قدره شيئا ابدا هذا الكلام انما اردت ايها الاخوه ان ابين ان اسلوب شيخ الاسلام لانه يعني خاف في كثير من كتب المخالفين والردود على اهل العقائد الباطلة صار عنده نفس واسلوب لا يفهمه الا من تمرس على كتب اما ابن القيم فاسلوبه سهل بعض كتبه يقراها العامي فيتفهمها ويبكي وهذا في الحقيقه من فضل الله عز وجل الشاهد ايها الاخوه ان شيخ الاسلام يقول عن التزكيه انها جعل الشيء زكيا اما في ذاته او في اعتقاد الخبر يعني اما حقيقه انه زكي او فيما يعرفه الناس ف يعني يريد ان يقول ان الشيء اما ان يكون زكيا حقيقه في ذاته أو أن الناس يعرفون أنه زكي مثل على سبيل المثال تزكية الرجال الناس يعرفون أنه لانا زكي بتزكية الآخرين له وقد لا يكون في ذاته زكية التزكية أيضا تأتي على معانا وقد ذكر الفيروزة بادي رحمه الله في بصائف ذوي التمييز أن التزكية في القرآن على أربعة عشر وجه ولا أريد الخوف في هذه الوجوه ولكن أريد أن أقول ان التزكيه التي نريد الوصول اليها هي تطهير النفس تطهير القلب والمعاني تختلف هذا يقول النفس وهذا يقول القلب وهذا يقول الروح المقصود ان يطهر القلب وتزكى النفس بمعنى تطهر من الشر والاثم ونزاعات الشر والاثم وتنمى فيها الفطره التي هي فطره الدين والاسلام بمعنى ان يكون القلب صالحا ونعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب صلاح الجوارح على صلاح القلب فالارتباط بين الجوارح والقلب ارتباط قوي جدا فمن قال إن قلبه صالح وعمله بطال فهو كذب لكن هل يصح أن يقال إن العمل قد يكون صالحا والقلب خبيث يتصور نعم هذا في المنافقين فإن المنافقين يظهرون بعض الأعمال الصالحة لكن قلوبهم من أخبث القلوب نسأل الله العافية والسلامة من النفاق والتزكية في القرآن جاءت على وجوه ومعاني لكن من قبل يعني اشهر المعاني التي جاءت التزكيه فيها في كتاب الله تبارك وتعالى انها بمعنى تزكيه الله عز وجل لعباده بمعنى هدايته مثل قوله تعالى بل الله يزكي من يشاء الم ترى الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء وجاءت التزكيه بمعنى تزكيه النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير مساله العلم قد ذكرت هذا قبل قليل يعلمهم الكتاب والحكمه غير التزكيه فالتزكيه يعني ان يحوطهم برعايته وتربيته عليه الصلاه والسلام حتى يطمئن الى انهم فهموا العلم وعملوا به لانك قد تلقن انسانا وتعلمه بعض الاشياء وتظن انه قد فهم او عمل والحقيقه خلاف ذلك وقد جربت هذا مع بعض الطوائف فقد كنت ادرسهم ما يخالف اعتقادهم ومع ذلك يهزون الراوس ويبدون ارتياح لما يسمعونه والله اعلم انهم افاكون كذابون فالشاهد أيها الأخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس التزكية في هذا المعنى يربي ويحوط المربين بعنايته حتى يتأكد من أن هذا العلم وصل إلى قلوبهم وعملت به جوارحهم المعنى الثالث هو نسبة التزكية للعبد مثل قوله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاه ومثل قوله تعالى قد أفلح من تزكه بمعنى أن يفعل العبد الاعمال التي تزكي نفس هذا معنى التزكيه في مثل هذه الايات فهناك تزكيه من الله بمعنى الهدايه التوفيقيه لان الله عز وجل يزكي من يشاء لكن التزكيه التي بمعنى التماس اسباب الهدايه والعمل الصالح هذه تنسب للعفن المعنى الرابع وهو معنى نهينا عنه وهو ان نزكي انفسنا يعني نقول عن انفسنا اننا صالحون واننا متقون ونثني على انفسنا هذا نهينا عنه في قوله تعالى فلا تزكوا انفسكم وفي قوله تعالى الم ترى الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ذكرت قبل قليل ان التزكيه جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى الاحسان فقد روى الامام الطبراني رحمه الله في المعجم الصغير والبيهقي في السنن وصحح هذا الحديث الامام الالباني رحمه الله في السلسله الصحيحه في المجلد الثالث يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثه من فعلهن فقد ذاق طعم الايمان من عبد الله عز وجل وحده بانه لا اله الا هو واعطى زكاه ماله طيبه بها نفسه في كل عام حتى قال وزكا نفسه فقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما تزكيه النفس وهذا الحديث نص في المساله قال وما تزكيه النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم ان الله عز وجل معه حيثك وهذا مقام عظيم تصور يا اخي لو انك دائما تعيش هذا المشهد انك دائما تعني تع... ليس فقط عقيده مستقره في القلب لا حتى عملا انك تعلم ان الله عز وجل يراك ويراقبك كيف ستعسى الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان وهذا مقام يا أخوه عظيم الذي يصل إليه ثرتاح نفسه ويتهيأ للموت في أي لحظة ولا يخاف أحدا سوى الله عز وجل إذن أيها الأخوة التزكية على درجات لكن أعلى مراتبها أن يصل الإنسان إلى مرحلة ومرتبة الإحسان وأنبه على مسألة أن التزكية كتب فيها أناس كثيرون فهناك تزكيه على المنهج السني وهي التزكيه التي جاءت في القران والسنه وعليها مدار كلام العلماء رحمهم الله والصحابه رضي الله عنهم على راس العلماء وهناك تزكيه على طرق منحرفه ومن اشهرها التزكيه على الطريقه الصوفيه وهي مراتب ايضا منها ما يصل الى حد البدعه اليسيره ومنها ما يصل الى حد الكفر بالله العظيم نسال الله العافيه وكثير من الزنادقه وصلوا الى مرحله الزندقه حينما ابتدأوا بالعناية بموضوع التزكية ولذلك نقول الحديث عن التزكية على منهج أهل السنة والجماعة على منهج القرآن والسنة لا على منهج الصوفية ولا على منهج المنحرفين ولا المبتدعين ولكن بهذه المناسبة أنبه إلى مسئلة كثيرا من الأحيان إذا أراد الإنسان أن يتحدث أو طلب من أحد الشباب أو طلبة العلم أن يتحدث عن موضوع من مواضيع القلوب ورقة القلوب والتزكية يحتار الى اي كتاب يرجع اما السابقون قبل طفره الكتب التي نعيشها الان يعني قبل 30 40 سنه ما فيه احياء علوم الدين اول واحد ولا يمكن ان يقال انه لانه فيه شطحات وفيه وفيه انه يعني كما قال بعضهم يحرق لا لا ما احرقوه السلف الذين يعتنون بالعقيده اكثر من وهم قدوتنا ما احرقوا احياء علوم الدين لكن ايضا ما وزعوه على العوام في البقالات ففرق يعني يجب أن نكون عقلة عند النظر وعند الحكم على الأشياء يأتي إنسان متحمس للعقيدة وصحة العقيدة يقول هذه الكتب يجب أن تحرق وهي كتب ضلال وبدع مليئة بالكفر قد يكون كلامه فيه كثير من الصحة لكن ليس صحيحا أن أي كتاب يجتمل على مخالفات أنه يحرق ويرمى في القمامة هذا غير صحيح ولو فعلنا هذا لما بقي لنا إلا قلة قليلة من كتب الإسلام ولكن العلماء يتعاملون مع الكتب على منهج صحيح مثل ما تعاملوا مع الرواة البخاري ومسلم رواوا لبعض المبتدعه ما قالوا مبتدع خبيث نجس مثل العبارات اللي اسمعها الان اطلاق العبارات هذه صار الان يعني كل انسان يحسن حتى بعضهم ما يحفظ جزء عمه ويجرح ويعدل هذا غير صحيح المنهج الصحيح اننا فعلا اهل البدع ننبذ اهل البدع ولا ناخذ من اهل البدع لكن على وفق المنهج الشرعي الذي سار عليه علماءنا من عهد الصحابة رضي الله عنه إلى عصر العلماء المعاصرين ونبه على هذا يا أخوة لأنه كثير من الكتب التي تكلمت عن التزكية كتبها أناس ربما من أهل التصوير وعندهم بدع وعندهم ضلالات وهم أنواع منهم من وصل إلى مرحلة نسأل الله العافية مثل ابن عربي المنكر ابن عربي وليس ابن العربي ابن عربي وهو نسأل الله العافية على منهج منحرف وغيره من الغلات الصوفية لكن هناك بعض من تاثروا بالصوفيه وكتبوا كتابات فيها خلط فيها وقوع في بدع عقديه واحاديث موضوعه ولكن ايضا لا يعرف عنهم انهم يعني منافقون او حاقدون على الاسلام او يريدون افساد الناس انما اتوا من قبل اما جاهل او تاثر باشياخ او ما شابه ذلك فعلى سبيل المثال ابن القيم رحمه الله من الذي يقول عن ابن القيم امرا يسوء ما في حد تجربه وباتفاق اهل التوحيد واهل المذهب السلفي ان ابن القيم من ائمه هذا المذهب بل هو راس من الرؤوس ومع ذلك تقرا له بعض العبارات تستشكل عليه عبارات يعني اخذها من بعض الذين عندهم تصور اريد ان اصل الى شيء ايها الاخوه وهو ان الحديث عن التزكيه وعن الرقائق غالبا ما يؤخذ من كتب فيها بعض الشيء ولذلك لا مانع بالنسبه للجيل الجديد الا يعتمد على الكتب المتقدمه وياخذ بعض الكتب المنقحه الا يعتمد على الكتب المتقدمه وياخذ بعض الكتب المنقحه على سبيل المثال احياء علوم الدين نقح يعني اكثر من مره فهدبه فلان وفلان هذب على تهذيب فلان وعندنا الان خلاصات مثل منهاج المختصر منهاج القاصدين تهذيب موعظه المؤمنين مع ان موعظه المؤمنين اصلا مهذبه من الاحياء منهاج القاصدين اصلا مختصر من احياء علوم الدين وهات عندنا الان كتب معاصره احيانا وفيها نقول جيده كتب ابن القيم رحمه الله بعضها يتاد يسلم مثل الجواب الكافي لا تحفظ على قراءته مثل مقدمه الوابل الصيب من احسن ما كتبه ابن القيم في علاج بعض الاشياء وما يتعلق بالقلب هذه النقطه الاولى في هذه المساله النقطه الثانيه ان كثيرا ممن يعتنون بالعلم الشرعي على منهج السلف الصالح يفتقدون الى بعض المسائل المتعلقه برقه القلب فتجدهم لا يجدون في نفوسهم رقه وربما لا يجدون في اخوانهم وزملاءهم في طلب العلم هذه الرقه التي يلتمسونها ويطلبونها السبب ليس في العلم نفسه حتى نقدح فيه ولا في المنهج نفسه المشكله عندنا نحن ولذلك على سبيل المثال بعض الاخوه مثلا يذهب مع جماعه التبليغ اتكلم معكم بصراحه وجماعه التبليغ يعني هي جماعه انا الحديث عنها ينبغي ان يكون بعدل وانصاف كما كان يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله جماعه من العلماء المعاصرين له يتكلمون عنهم بعدل وانصاف فالمواضع التي احسنوا فيها يثنون عليهم والاخطاء التي يقعون فيها ينبهن عليه وهم ايضا يختلفون فمن كانوا في الجزيره العربيه يختلفون عن من كانوا في الهند والعدل والإنصاف مطلوب وهذه مسميات جديدة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب الحكم عليها بعدل وإنصاف بعض الذين يذهبون مع جماعة التبليغ ويجدون عندهم الرقة وتزكية النفس والعناية في هذه الأشياء يأتي ولا يرى الإسلام إلا من نافذة التبليغ فتأتي وتخاطب طيب العلم وطلب العلم قال ما علي طلب العلم بس ابعد عني يا ابن الحلال لابد تتعلم بعض الأشياء يقول لك أبدا السبب السبب الله اعلم وهذا تشخيص من عندي قد يكون صحيحا قد يكون خطا انهم ذاقوا امورا لم يذوقوها عند غير هؤلاء يعني رقه القلب يا اخوه الذي يعيشها غير الذي يتحدث عنها يعني فرق بين من يبكي وبين من يظهر البكاء فالنائحه ليست مثل الثكله هذا معروف فبعض الاخوه يجربون يعيش اياما كانه بالفعل يعني يعيش في الجنه ثم ياتي الى بعض المجتمعات الاخرى وهي مجتمعات طيبه ايوه لكن لا يوجد فيها هذا الرق ولذلك انا اطالب اطالب نفسي واخواني جميع ممن لهم عنايه بالعلم وعنايه بالتربيه وعنايه باجتماعي الاجتماع في مجالس الخير والذكر ان يعتنوا بصلاح القلوب وان يتواصلوا على ذلك ولا اقول هذا يعني من اجل الحديث الذي قبل قليل عن التبليغ مثلا نسال الله عز وجل ان يوفق الدعاء الى الله عز وجل كلهم وان يسدد الخطا الذي يقع فيه اي داعيه الى الله عز وجل سواء كان من التبليغ او من غير التبليغ لكن انا اريد ان اصل الى هذه النقطه وهي ان الذي يعيش شيئا يذوقه ويتطعمه كيف يتطعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الايمان من امن بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فانا اطالب نفسي والاخوه بالعنايه بجانب القلب معاذ البخاري رضي الله عنه يقول هيا بنا نؤمن ساعة كيف نؤمن ساعة سالت مره من المرات بعض من اتجرؤ على سؤاله فقلت هل مره من المرات احدكم قال لصاحبه هيا بنا نؤمن ساعة فابتسموا وقالوا يعني ليس بهذه العباره قلت لا لا بهذه العباره ولا بغيرها يعني قليل بالفعل من يتواصل مع اخوانه على رفع الايمان وكثير من الاخوه الذين يشتغلون بالدعوه والتربيه يظنون انهم يعني ما داموا منشغلين في امر يتعلق بالدعوه والتربيه وطلب العلم انهم في سلامه هذا غير صحيح ابدا ولذلك موضوع التزكيه مع الاسف وجد نقص كبير فيه حتى فاق فيه من وقعوا في البدع ووقعوا في بعض الاخطاء وهذا حقيقه يجب ان يكون يعني تنبيها لنا لان نعرف قدر هذه المساله طبعا نظرا لان الوقت لا يكفي ساتحدث عن بعض الاسباب التي تورث التزكيه وهي نماذج فقط ساتحدث اولا عن باب العقيده العقيده هو دراسه العقيده والتوحيد الصحيح كيف تزكي النفس بالعقيده في الحقيقه ان التوحيد بانواعه الثلاثه من درسه على منهج القران والسنه وعمل به وخالط التوحيد قلبه مثل ما ذكرنا قبل قليل ليس مجرد معلومات أحفظها لا له أثر يعني مرة من المرات كان أحد الأئمة يقرأ في آخر سورة الحشر فتأثر وبكى فتساءل أحدهم قال يعني الموضع ليس موضع بكاء يريد الإمام لا يبكي إلا عند الجنة والنار إذا تذكر النار و... لماذا؟ بالعكس تفكر في معاني أسماء الله عز وجل وعظمة الله سبحانه وتعالى كيف الإنسان ما يرق قلبه ونرجع إلى ما ذكرناها أيضا قبل قليل معرفة المعاني الذي لا يستشعر المعنى ويؤثر على قلبه معنى اسم الله تبارك وتعالى كيف يتأثر ولذلك العقيده لها اثر عظيم جدا في نفوس الدارسي لكن بشر ان يدرسوها على المنهج الصحيح وان يعرفوا اثرها في النفوس ويتفاعلوا معه على سبيل المثال انا اذكر امثله سريعه جدا خذ قول الله تعالى الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه ما هي الكلمه كلام المفسرين أكثرهم ماذا يقولون ما هي الكلمة يا أخو لا إله إلا الله ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه ويضرب الله الأمثال إلى الناس لعلهم يتذكروا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تمثيل بأمر حسي الشجرة الطيبة إيش أثرها فيما حولها النخلة ما كيف المجتمع يستفيد من النخلة ابتداءا من الرطب والظل والتمر والسكر لو اردت ان تعدد فوائد النخلة ما استطعت الله عز وجل يبين ان هذه الكلمه مثل الشجره الطيبه وهي النخله اصلها ثابت وفرعها في السماء قال المفسرون هي النخل اذا تحويل العقيده الى معنى حس هذا هذا التوحيد الذي يورث مخافه الله وتزكى النفس به هذا مثال في الحقيقه الوقت ضيق جدا ساكتفي به مع ان عندي اكثر من 5 امثله لما نتحدث عن الاعتصام بالكتاب والسنه ونقول المنهج الصحيح ان نعتصم بالكتاب والسنه في الفتن وفي حال الحرب وفي حال السلم وفي كل شيء الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول ايش لما يحييكم اذا دعاكم لما يحييكم فالحياه حياه القلوب وهي التزكيه القلب اذا حي ذكر متى استجيب لله وللرسول ساخذ مثالا ايضا من موضوع عقده موضوع الايمان بالقضاء والقدر كثير من الاخوه يطلب العلم يدرس الايمان بالقضاء والقدر على انه ركن من اركان الايمان ويعرف ان مراتب القدر العلم والكتابه والمشيئه والخلق وعند بعض العلم معلومات لا باس بها لو اختبرته لنجح لكن ما اثر هذا الايمان في القلب من جهه التزكيه سأخذ حديثا كلكم يعرفون هو حديث ابن عباس الذي راه الإمام يحمد رحمه الله والترمذي رحمه الله حديث مشهور احفظ الله يحفظ كم مرة استمعنا إلى شرحه وقرأنا شيئا من فوائده وذكرنا أو تذاكرنا به بعض العبارات فيه ما هي أثرها عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء الأمة كل الأمة جميع قواتها وغطرستها وكفرها لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله والله يا اخو هذا الحديث احيانا الانسان يسمعه كانه اول مره يسمع والله لو تجتمع الامه كلها انتظر شخص يختبئ في جحر والله ما ما يستطيعون الوصول له ان الله عز وجل كتب كل شيء كله صغير وكبير مصطفى والله تبارك وتعالى له الحكمه البالغه في جعل الايمان بالقضاء والقدر ركنا من اركان الايمان ليس موضوعا عقديا يرجع الى اصل لا اصل لوحده خذ على سبيل المثال هناك مسائل في العقيده لكنها ترجع الى اصل من اصول الاعتقاد من اصول الايمان الست الايمان بالقضاء والقدر ما ارجع مثلا الى الايمان بالله لان الايمان بالله يندرج تحته الايمان بالقضاء والقدر لا جعل ركنا حتى نؤمن بهذه الاشياء وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف ما اثر هذا الحديث على الانسان لما يخاف يخاف وهو على حق ثم ان الامه تجتمع على الاضرار به اي قيمه لاضرار الامه لا قيمه لها مثال ثاني دعاء الاستخاره دعاء الاستخاره فيه من المعاني العظيمه ما يجعل الانسان اذا اقدم على الامر بعد الاستخاره لا يضره حصل هذا او ذاك ولذلك انا انبه بعض الاخوه الذين يعتقدون ان الاستخاره لا تكون صحيحة إلا إذا شعر الإنسان بميل إلى أحد الجهتين هذا ترى غير صحيح ذكر هنا عن بعض العلماء لكن لا أصل له في الأحاديث إذا استخرت على شيء توكل على الله وفعل اعلم أن الله سيختار لك الأحسن سواء ظهر لك صلاحه أو لم يظهر لك ذلك لأنك أصلا يكفيك المعاني مع... يكفيك معاني الحديث وقد تعجبت والله قبل فترة من أحد الذين يفتون في الإذاعة يعني مع الأسف فعض الفتاوى في الإذاعة هي نظرة لان بعض الذين يفتون في الاذاعه يفتون على الهواء مباشره من خلال الهاتف والله اسمع اشياء احيانا ما ادري يعني ما ادري كيف تصنف في الفتاوى لكن على كل حال حصل الابتلاء بها علينا ان ننقح ونميز ان ليس كل من يفتي الان يؤخذ فتواه يعني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين ترك ثغره عظيمه جدا ترك ثغره لا يعلمها الا الله عز وجل ولا يعرفها الا والله من عرف قدر هذين الايمانين والالبقيه ان شاء الله فيهم بركه والعلم يعني لا يزال باذن الله باقيا الامه المنصوره والطائفه المنصوره موجوده الى قيام الساعه وفيهم العلماء لكن كثر الخلط خاصه مع استقطاب الفضائيات والاذاعات للمفتين ولدينا يعني يخوضون سال احدهم والله يعني كما يقول العوام يعني ينشرح عليه سئل عن دعاء الاستخاره جاب دعاء ملفقا من عنده استغربت قال واذا كان يعني الانسان ما يعرف دعاء الاستخاره يدعو باي دعاء يعني نفس المعنى او المعنى نفسه غير صحيح الكلام هذا كان جابر رضي الله عنه يقول في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا سوره من القران هذا واضح قرينه تدل على ان هذا الحديث وهذا الدعاء لا يجوز ان يقال بالمعنى فقال اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير يجب نحفظها تماما اما ان يقال بالمعنى هذا خطأ واصلا الاذكار اصلا قاعده عند العلماء ان الاذكار لا يجوز روايتها بالمعنى فذكر هذا اهل العلم حتى في كتب المصنف ونعرف قصه حديث البراء حديث البراء بن عازب في الصحيح لما قال في حديث النوم دعاء النوم قال في اخر الحديث ونبيك قال ورسولك الذي ارسل قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو نبيك الذي ارسل فقال العلماء هنا فائدتان ان النبي غير الرسول والفائده الثانيه انه لا يجوز روايه ماذا احاديث الاذكار بالمعنى ليؤكد النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما راسخا ان الاذكار عباده فما دلت القرينه ايضا صراحه على انه يذكر بنصه يجب ان يحافظ عليه ومن حديث الاستخاره ولنظرا لضيق الوقت لن اذكر حديث الاستخاره بالنص ولكن اقول ارجعوا الى معانيه لتعرفوا اثر الايمان بالقضاء والقدر في النفس حينما تقدم على شيء تخاف من نتائجه او تتردد في فعله ساخذ مثالا عقديا وهو الايمان باليوم الاخر الايمان باليوم الاخر ركن من اركان الاسلام وكثير من الناس ايضا يظنون ان الايمان باليوم الاخر موضوع عقدي يدرس يعني تريد ان تعرف الايمان باليوم الاخر تشترى كتاب التذكره للقرطبي او كتب الشيخ عمر الاشقر مثلا وتدرس العقيده وتعرف ان فيه الصراط فيه. واذا سالته يعني شو الفرق بين الميزان عند اهل السنه وعند اهل البدع قال الميزان عند اهل السنه له كفتانه ويسمع تسميع هذا طيب على كل حال هذه عقيدتنا ولا بد ان نعتني بها ونحفظها لكن الاثر خذ مثالا يا اخي على موضوع العقيده الايمان بالغيب اثرها على الناس حتى في الحلال والحرام امر عملي يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد طبعا الان يمكن المعاني هذه قليله لأن الناس يروحون بالطائره ينزلون ياكلون في المطاعم ما عندهم لكن اول سفر وما عندهم اكل يمرض بي اهلكهم الجوع لكن قيل لهم لا تصيد ما دمتم محرمين وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ما في الصيد يشتهون اللحم يمكثون اسابيع وشهورا في الطريق الى الحرم يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد فناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب انا اقول الان مثال الصيد غير ظاهر بالنسبه لنا اللي ما ذكرته قبل قليل اعطيكم مثال بالبنوك البنوك الربويه والربا من اكبر الكبائر صلى الله العافه والسلام اذا اعلنت مساهمه في بنك عاش في الطوابير هذا اللي يؤمنون بالغيب حق الايمان ما الحرام اي ما جسد نبذ من حرام فالنار اولى به ومع ذلك طوابير ياكلون الربا ولا ولا كانهم مسلمين ان الايمان يردعهم لو كانوا مؤمنين حقا ما اقدموا على مثل هذا وان كان اكل الربا هو موعود بالعذاب لكنه مسلم واذا كان مسلما فهو مسلم لا يغفر باكل الربا لكن ذنبه عظيم وايمانه باليوم الاخر له نظر على كل حال الايمان باليوم الاخر له اثار من اهم اثاره بالنسبه لذكاء النفس اذا كنا نؤمن باليوم الاخر فعلا اول شيء الامتناع عن المعاصي وضبط هوى النفس بالشرع الله عز وجل يقول والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ذكرها في صفات المؤمنين في سوره المعاد والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون لانهم علموا ان عذاب ربهم غير مأمون فهم خائفون مشفقون والمشفق من عذاب الله لا يمكن ان يقدم على على مثل هذه الموبقات والكبائر خذ مثال اخر ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون والله الايه هذه فيها معاني بلاغيه بودي فقط ان اشرحها اشرحها بلاغيا اول شيء فيها في تعبير الله عز وجل بان ان الذين اتقوا ما قال الذين امنوا مع كثير من الايات ان الذين امنوا هذه لنا وقفه اذا مسهم طائف من الشيطان طائف من الشيطان يعني قد يكون قليل طائف تعبير انظر الى التعبير طائف من الشيطان ثم انظر الوقفه الثالثه عند قوله تذكروا تذكر فعل يحتاج الى مفعول به فتذكر ماذا هنا وين المفعول به اين المفعول به يا طلاب اللغه العربيه هنا حذف المفعول به لماذا لان التذكر انواع لك ان تتذكر اشياء كثيره تذكر عظمه الله فخاف تذكر النار والجنه اخاف تذكر القبر كان بعض السلف يقول تقدم نفسي على المعصيه فاتذكر القبر فارفع ميت. اذا تذكرت هذه الحفره لا يمكن ان اقدم عليها ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما راى القبر قال ما رايت منظرا الا والقبر اخضع منه ان القبر شيء تراب جزء محفور يعني له وحش او شبح له انياب وله مثل ما يقولون العوام السعل وحمارة القايلة يروعون بها الاطفال قبر حفرة يقول ما رايت منظرا الا والقبر افضع منه سبحان الله اذا يا اخوه اول اثاق هذه القضيه العقديه وهي الايمان باليوم الاخر ان يخاف الانسان من ربه عز وجل من الاثار ايضا المسارعه ولذلك الى فعل الخير الله عز وجل يقول وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه سارعوا الى جنه مع ان الجنه في الاخر كيف نسارع الى الجنه سارع الى الجنه اركض وين الجنه وين حتى اركض اليها في الاخر وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه سابقوا الى مغفره من ربك وجنه اذا ايها الاخوه قضيه المسارعه الى الطاعه من اثار الايمان باليوم الاخر منها ايضا بذل النفس والمال الان المجاهدون في سبيل الله الذين يعرفون انهم قادمون على الموت ومع ذلك يبتسمون ويضحكون وكانه رايح الفسحه يعني ايش قلبه مركب من اشياء غير قلوبنا ابدا لكن الايمان بالاخره هو الذي جعلهم يقدمون على الشهاده ونسال الله عز وجل ان يجعل يعني اخواننا الذين يفعلون هذه العمليات في فلسطين ان يجعلهم من الشهداء نحن والله نرجو لهم ان يكونوا شهداء ان شاء الله ايضا من فوائد الصبر على المصائب لما يسمع الانسان انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب مو في الدنيا في الاخر بغير حساب كيف ما يصبر الانسان على المصيبه والامثله على كل حال كثيره جدا لو اخذنا ايضا مثال في مساله العبادات ولعل لي اختصره جدا العلم اليس عباده طلب العلم عباده وليس عباده عباده طيب اثر هذه العباده على ذكاء النفس طبعا العلم والحديث عن حديث ذو الشجون كيف تزكم النفس بالعلم هذا موضوع طويل جدا لكن اذكر بس سردا من اثار العلم الشرعي الصحيح على القلب اولا صحه العقيده صحه العباده معرفه الحلال والحرام القوه مع الشيطان اهل العلم اقويه مع ابليس الخشيه انما يخشى الله من عباده العلماء والتكفير ان العلم حسنه والله عز وجل يقول ان الحسنات يذهبن السيئات ومن العبارات الجميله يقول عمر رضي الله عنه ان الرجل لا يخرج من منزله واسمعوا يا اخوه قبل ان تخرجوا الى مثل هذه المواضع يعني هذه العباره لو قرات عليك اليوم قبل ان تخرج من منزلك الى هذا المجلس كيف سيكون شعورك يقول عمر رضي الله عنه ان الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة تعال شوف انترنت وتشوف عاد الله اعلم مو بجبال تهامة جبال الهيمالايا وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة فاذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف الى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعد ويقول الراغب الاصفهاني رحمه الله العلم والعباده هما المطهران للنفس واثرهما كاثر الماء في تطهير البدن وصلى الله على وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يقول من هو من لا يشبع طالب علم وطالب مال انظر الى الفرق طالب علم وطالب مال والحديث رواه الحاكم وافقه الذهبي في تصحيحه وكذلك الشيخ الالباني رحمه الله يقول الماوردي عن العلم العلم عوض من كل لذة ومغنى عن كل شهوة فان هذا المع كل معاني الذي ما ذاقها ما يستشعره ومن تفرد بالعلم لم توحشه خلف ومن تسلل بالكتب لم تفته سلوى فلا سميرك العلم ولا ظهيرك الحلم وذكر الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في دين الخالص بيت شعر يعني جميل يقول شربت العلم كاسا بعد كاس فما نفد الشراب ولا رويت في قصه حقيقه جميله ذكرها ابن القيم في روضه المحبين يقول حدثني شيخنا من هو شيخ اذا اطلق شيخنا من هو ابن تيميه يقول ابن تيميه ابن القين واسمعوا النص بالنص يقول ابتدى اني مرض ابن تيميه جاءه اصابه مرض فقال له الطبيب ان مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض يعني لازم ترتاح ما تقرا ولا ولا تجرى هذا يذكرني بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع شده مرضه كان ما يترك العلم عليه رحمه قال ان مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض يظنها زي اي واحد بيقول جزاك الله خيري ان شاء الله هستريح واخذ اجازه لا هذا نحن الضعف نقول هذا الكلام يقول ابن تيميه فقلت له لا اصبر على ذلك وانا احاكمك طب مريض الان محتاج للطبيب قال وانا احاكمك الى علمك اليس النفس يعني عندكم يا اطباء اليس النفس اذا فرحت وسرت قوه الطبيعه فدفعت المرض قال الطبيب بلى لا بدي اعترف قال بلى يقول ابن تيميه فقلت له فان نفسي تسرب بالعلم فتقوى به الطبيعه فاجد راحه فقال الطبيب هذا خارجا عن علاجنا الفكه انت, انت ما, ما لا نستطيع نعالجك انت علاجك معك انظروا الى اثر العلم على على شخصيه الانسان يقول معاذ رضي الله عنه و يعني حقيقه عندي كان موضوع الاخير موضوع الصلاه وهو حقيقه كان من اهم المواضيع التي اريد ان اطرقها اتطرق اليها لكن نجعلها مره اخرى ساختم الحديث في الحديث عن العلم في كلام ذكره معاذ رضي الله عنه نقله عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وذكر ايضا ابن القيم في مفتاح دار السعاده فقال ابن القيم بعده روايه مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق لكنه لا يصح قال وحسبه ان يصل الى معاذ يعني يقول يكفينا انه الى معاذ يقول معاذ رضي الله تعلموا العلم لان تعلمه لله خشيه وطلبه عباده ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه وبذله لأهله قربة لانه معالم الحلال والحرام ومنار سبل اهل الجنه وهو الانص في الوحش والصاحب في الغربه والمحدث في الخلو والدليل على السراء والضراء والسلاح على الاعداء هو العذب المهند ليس ينبض تصيب به مقاتل من اردت كما قال الالبيري رحمه الله يقول والدليل على السراء والضراء والسلاح على الاعداء والزين عند الاخلاء يرفع الله به اقواما فيجعلهم في الخير قاده وائمه تقتفى او قال تقتصى اثاره ويقتدى بافعاله وينتهى الى رايه ترغب الملائكه في خلتيه وباجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوام وسباع البر وانعامه لان العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الابصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الاخيار والدرجات العلى في الدنيا والاخره التفكر فيه يعدل الصيام وممارسته تعدل القيام به توصل الارحام وبه يعرف الحلال من الحرام هو امام العمل والعمل تابعه ويلهمه السعداء ويحرمه الاشقيان حقيقه عبارات جميله جدا وتحتاج الى وقفات ولكن نظرا لضيق الوقت اكتفي بهذه الامثله واسال الله تبارك وتعالى ان يزكي نفوسنا فقد كان من دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح اللهم ااتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه